اللهم فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة رب كل شيء ومليكه أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ع و ذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه و أ ن أ ق ت ر ف على نفسي سوءا أ و أ ج ر ه إ ل ى مسلم